إن نقول إلا احتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دَاوُدَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ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 بُدَى مَا يَعْبُدُ أَبَا أُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إلَيْهِ مُرِيدٌ